قصيدة ابن بهيج الأندلسي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والرد على مبغضيها ما شان أم المؤمنين وشاني هدي المحب لها وضل الشاني إني أقول مبينا عن فضلها ومترجما عن قولها بلساني يا مبغض لا ت قدر محمد فالبيت بيتي والمكان مكاني اني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني وسبقتهن إلى الفضائر كلها فالسبق سبقي والعينان عيناني مرض النبي ومات بين ترائبي فاليوم يومي والزمان زمان زوجي رسول الله لم أر غيره الله زوجني به وحباني وأتاه جبريل الأمين بصورتي فأحب بني المختار حين رأني أنا بكره العذراء وعندي سره وضيعه في منزل قمراني وتكلم الله العظيم بحجة وبراءة في محب. من القرآن والله خفرني وعظم حرمتي وعلى لسان نبيه براني والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني والله وبق من إذ كن وسبح نفسه في شاني إني لمحصنة الإزار بريئة ودليل حسن طهارة إحصاني والله أحصنني بخاتم رسلي وأذل أهل الإفكار والبهتان وتمعت وحي الله عند محمد من جبرائيل ونوه يوشان أوحى إليه وكنت تحت ثيابه فحنى علي بثوبه صباني من ذا يفاخرني وينكر صحبتي ومحمد في رباني وأخذت عن أبوي دين محمد وهما على الإسلام مصطحبان وأبي أقام الدين بعد محمد فالنصل نصلي والسنان سنان والفق فخري والخلافة في أبي حسبي بهذا مفخرا وكفاني وأنا ابن الصديق صاحب أحمد وحبيبه في السر والإعلان نصر النبي بماله وفعاله وقروجه معه من الأوطان فانيه في الغار الذي سد الكوى بردائه أكرم به من فاني وجف الغنى حتى زهدا وأذعن أي ما إذ عاني وتقللت معه ملائكة وأتته بشر الله بالرضوان وهو الذي لم يقش نوم تلائم في قتل أهل البوع والعدوان قتل الأولى منع الزكاة بكفرهم وأذل أهل الكفر والطغيان سبق الصلاة والصحابة والقرابة للهدى هو شيخهم في الفضل والإحسان والله ما استبقوا لنيل فضيلة مثل سباق القيد يوم رهان إلا وطار أبي إلى عليائها فمكانه منها أجد مكان ويل لعبد خان آل محمد بعذاوة الأزواج والأختان طوبى لمن ولا جماعة صحبه ويكون من احبابه الحسنان بين الصحابة والقرابه ألفة لا تستحيل بنزغه الشيطان هم كالأصابع في اليدين تواصلا هل يستوي كف بغير مناني حفرت صدور الكافرين بوالدي وقلوبهم لأت حب البتول وضعالها لم يَ تلف من ملة الإسلام فيه اثنان أكرم بأربعة أئمة شرعنا فهمون بيت الدين كالأركان نسجت مودتهم سدى في لحمة فبناؤها من أثبة البنيان الله ألف بين قلوبهم ليغيظ كل منافق طعان رحماء بينهم ووصفت أخلاقهم وخلت قلوبهم من الشنان فلخونهم بين الأحبة كلفة وسبابهم سبب إلى الحرمان جمع الإله المسلم على أبي واستبدلوا من خوفهم بأماني وإذا أراد الله نصرة عبده من ذا يطيق له على خذلاني من حبني فليجتنب من سبني إن كان صانم حب بتي ورعاني واذا محبي قد الرض بمغض فكلاهما في البغض مستويان اني لطيبه خلقت لطيب ونساء احمد اطيب النسوان إني لأم المؤمنين فمن ابى حبي فسوف ابوه بالخسران، الله حببني لقلب نبيه وإلى الصراط المستقيم هداني والله يكرم من أراد كرامتي ويهين ربي من أراد هواني والله أسأله زيادة فضلي وحمد شكرا لما أولاني يا من يلون بأهل بيت محمد يرجو بذلك رحمة الرحمن صلء المهات المؤمنين ولا تحد عنها فتسلب حلة الإيمان إني لصادقة المقال كريمة إي والذي ذلت له الثقلان قذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان صلل إله على النبي وآله فبهم تشم أذاهر البستاني